حديث ودعوة قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما دع بها مؤمن إلا فرج الله عنه من يقسم يا جماعة الآن؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل هو بحاجة أن يقسم؟ لا والله لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن يقسم لعظم هذه الدعوة كلنا يا جماعة اللي عنده هم اللي عليه دين ألا يريد زواج يريد ذرية فنحتاج حبتي في الله فعلا أن هذا القلب لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى فالرسول الآن يريد أن يخبرنا عن دعوة ويقسم ويقول الذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عن هذه الدعوة لها قصة قصيرة في عهد عمر بن الخطاب إذا الله عنه وأرضاه كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه جالس في مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعد يموقع سجمع خال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جالس وكان عثمان جالس جاء سعد يريد أن يسلم على عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذنه ورين سلم قال السلام عليكم ورحمة الله عثمان خير جمع ما رد السلام على سعد ذهب سعد خرج من المسجد وذهب إلى عمر كان هو الخليفة قال يا عمر أحدث شيء في الإسلام صار شيء في الإسلام عندهم أمر عظيم اللي يسلم مرد السلام تعال الآن إذا سلم شخص كأنه غريب في عنده هذا كذي بشيء يا أخي السلام الله والسلام وإسم نسماء الله السلام يا جماعة إفس السلام بينكم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذهب سعد إلى إلى عمر قال يا عمر صار شيء في الإسلام قال لي ما يا سعد قال سلمت على عثمان فلم يرد عليه السلام قال توني بعثمان الآن يجيني يقول عمر فلما أتى عثمان قال يا عثمان يسلم عليك خال المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما لم ترد عليه السلام قال عثمان والله ما سلم سعد قبل سلمت هل يكذبون يا جماعة عشاهم فهم صحاب والرسول علمهم على الصدق في القول والعمل فقال سعد سلمت قبل قليل عليك يا عثمان كنت في المسجد تذكر عثمان قال نعم نعم رأيتك يا سعد ولكن لم أنتبه لسلامك لأني كنت مهموما حزين كان عثمان مهموم وحزين مرات الشخص يجي معه يكون عنده مشكلة وعنده هم شاغل باله يسمعه شخص مرعبه فلان منت يمه صح مشغول بالك الآن القضية أنت فعثمان كان مشغول بأمر عظيم قال عثمان نعم ولكن والله يا سعد لم أنتبه لسلامك لأنني كنت مهموم حزين قال ما الذي أهمك يا عثمان اسمع وش اللي أهم عثمان العفا رضي الله عنه وأرضاه قال في يوم الأيام كنا جلوس عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام يجي متى في عهد عمر يعني مات الرسول مات ماتوا بكر في عهد عمر وإلى عثمان في باله السانفة قال في يوم الأيام كنا جلوس عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخبرنا بدعوة قال والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم الا فرج الله عنه كان بيقول الدعوة دخل عليهم اعرابي وقطع عليهم الحديث والكلام واخذ يسأل الرسول عن الاسلام وعن الدين وطول مع الرسول الصحابة تفرقوا عندهم حياء من الرسول سلم عليه صلوا عليه جماعة الشاهد قال تفرقنا وراح الرسول تفرق الجمع وإلى الآن ما عرفت وش الدعوة التي يقسم عنها أبو القاسم قال عمر ونحن كذلك بعد عمر واحد تانا بعد ودي ألفها كان جاز عمر معهم قال لهم سعد بن أبي وقاس أنا أخبركم بهذه الدعوة لا تشيلون هم قال سعد بن أبي فلما خرج الرسول من ذلك يعني الجمع والجلسة قال تبعته مسرعا إلى البيت لما أننا إيش يصير الرسول قلنا عنا آي جماعة خال الرسول يعني عليه قال وضعت البيت مسرع فطرق عليه الباب قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قبل قليل قلت والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه ما هي رسول الله قال نعم يا سعد فوالذي الذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن ومسلم إلا فرج الله عنه فقال نعم يا سعد إنها دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دع بها مسلم قط إلا فرج الله عنه إخواني احفظوا هذه الدعوة وقولوها لمن تحبون من أحبابكم قال عنده ذرية له ما عنده ذرية له متزوج كم سنة عنه بهذه الدعوة والله الذي لا إله إلا هو كم من شخص أخذ يقول هذه الكلمة فوالله رأى الفتح عظيم من الله سبحانه وتعالى بعض الشيء اللي قلتم مياه الآن تقول شيء خيالي بفضل الله ثم فضل هذه الدعوة التي يقسم عنها أبو القاسم والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه دعوة أخذ النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالها يونس بن متى لما كان في بطن الحوت في ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فقال هذه الكلمات شقت ظهر الحوت وشقت ذلك البحر وشقت السماوات حتى قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من رجل معروف في مكان غير معروف قال هذا عبد يونس ابن متة ثم قال الله بعد هذه الآية لما أطلق تلك الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله بعد هذه الآية فاستجبنا له ونجيناه منين من الغم كان في غم الآن ثم قال الله والشاهد وكذلك ننجي المؤمنين قال العلماء نستفيد من هذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين أي أن هذه الدعوة ليست خاصة بيونس عليه السلام بل هي إلى جميع مؤمن وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم والذي يرسي بيده دعا بهذه الدعوة إلا فرج الله عنه فاحفظوا هذه الدعوة جاك هم جاك غم عليك ديون امراض سكر ضغط ما تزوجت تبي تخرج تبي نسبه، تبي وظيفة تبي مال ارفع ايديك في الثلثة الأخيرة من الليل مع انكسار هذا القلب لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين والله وبالله وتالله تصديقا لكلام الله لكلام محمد صلى الله عليه وسلم سترى العجب العجب وستر الفتح من الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا سأله جل وعلا بمنه نهيه كربا كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك بهذه وجهة طيبة أن يجمعنا وإياكم في جناته جنات النعيم إخوانا على سر المتقابلين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين